بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا نَارًا لَّهَا وقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بناء من روبكم عظيم وإذ فلقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 فَقَتَلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لك حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لكم خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المحسنين فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قولا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا من السماء بِمَا كانوا يَفْسُقُونَ وإذ استسقى موسى لِقَوْمِهِ فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت مِنْهُ اثنة عشرة عينا قَدْ عَلِمَ كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها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 وَلَقَد عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بالله أن قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عبان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعاقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فميل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا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 بلى من كسب زيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا مثق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى, وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَقْدْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَدُوهُمْ وَهُوَ محرم عليكم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 عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدوس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 أم كنتم شهدا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالون عبدوا إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمم قد خلت لها ما كسمت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبْعَوْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَتَ بَعْضٍ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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترین ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المعتدون ان الصف والمروه من شعائر الله فمن حج البيت اباعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم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 وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ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 واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى والحرب الحرب والعبد بالعبد والأُنسة بالأُنسة فمن عفّى له من أخيه شيئا فالتبع بالمعرفة وأداء إليه بإحسان.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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين, للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد سمعه فإنما إسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 وإن تخانطوهم فإخوانكم وَاللَّهُ يعلم المفسد من الْمُصْلِحِ ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حَكِيمٌ ولا تنكحوا الْمُشْرِكَاتِ حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبدهم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعنهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرس لكم فأتوحرسكم أن شئتما قد دبو لألفسكم وتتق الله وعلم أنكم ملاقوهو بشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتق وتصليح بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغض في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ورحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ أَيْ أَتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ, وبقية مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُسَى وَآلُ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةٌ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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي أتي يوم لا بيع فيه ولا خلته ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمَن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا في صم لها و سميع عليم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 يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق, كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعابل تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات ما صبه الكبر وله درجية ضعفاء فاصبها إغصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا من مِنْ طِيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا من مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُقْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد.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 تعرفهم بزيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أمولهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولا يأبش شهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجنه ذلكم أقصط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها